الفصل السابع من كتاب علاقات خطرة لدكتور محمد طه انتبه أنت ترجع إلى الخلف تفتكر إيه أصعب حاجة ممكن الواحد يعملها لما يتعرض لحدث نفسي هائل يفق قدراته النفسية على التحمل حادث مفاجئ، خبر وحش، ظروف صعبة، أزى بدني أو معنوي شديد، تربية أسية، فقد شيء او شخص غالي او عزيز مع وجود بعض العوامل الجينية وبعض الاضطراب الكيميائي بالمخ وبعض الظروف الاجتماعية او البيئية طبعا في الحقيقة هو ممكن يعمل او تحصل له حاجات كتير منها أنه يصاب بمرض او عرض نفسي اكتئاب، توطر، اضطراب ما بعد الصدمة أو درجات مختلفة من غياب الوعي وساعات اضطراب في الشخصية وممكن جنون وغيرهم الأمراض النفسية لها أشكال وأنواع كتير جداً لدرجة أن أساميها بتتغير كل شوية مع الاكتشافات الجديدة في عالم الطب النفسي. لكن من وجهة نظر تحليلية معينة، بعض الأمراض النفسية هي في الحقيقة رجوع للخلف، نقوص، بمعنى أن أمام الصدمة النفسية الشديدة اللي ممكن حد يقابلها أو يمر بيها، بيقرر عقله في بعض الأوقات أنه يرجع لآخر مرحلة عمرية كان حاسس فيها بالأمان والاتزان النفسي عادة بتكون المرحلة دي أثناء الطفولة يرجع سنة 2، 3، 10، 20 هو نصيبه وبتظهر عليه وهو كبير كل المواصفات والخواص النفسية اللي كانت موجودة عنده في المرحلة العمرية الصغيرة دي بس وقتها كانت موجودة بشكل طبيعي كجزء من نموه تصور بقى لو المريض كل ما يرجع بعقله كام سنة الوراء يلاقي المرحلة اللي رجع لها مرتبطة كمان بصدمة نفسية تانية وتالتة وهكذا ساعتها يضطر يعمل حاجة صعبة جدا وهي إنه هيفضل يرجع لغاية ما يوصل لمرحلة نفسية اللي كان فيها وهو عنده كام شهر لما كان بيتخيل او يهلوس حاجات مش موجودة يسلي بيها نفسه في غياب أمه وإحنا نقول عليه ده بيحرك نيع لشان بيشوف الملايكة ونسمي ده في علم المرض النفسي رجوع أو نقوص غائي متقدم يؤدي إلى الفصام الجنون يعني وهو من أعتى الأمراض النفسية لكنه مش أعتاها ولا أصعبها على الإطلاق الأعتى والأصعب فعلا من الجنون ومن الاكتئاب ومن الطراب الشخصية هو إن المريض يرجع لورا شوية أكتر أو يرجع كمان قبل الكام شهر الأولانيين في عمره علشان حتى دول ما كانش حاسس فيهم بالأمان. اهملش زيد من الأم، أسوى شديدة من الأب أو الأم، صدمة نفسية شديدة جدا. ساعتها هيقرر بشكل غير واعي أنه يرجع للرحم. لحياة ووضع وسلوك الجنين. فاكرين مسلسل سارة؟ أهو هو ده اللي كان حاصل لها. سارة كانت عايشة حياة الجنين علشان دي كانت آخر مرحلة هي حست فيها بالأمان في حياتها. ولما اطمنت للعالم وللناس عن طريق الدكتور اللي كان بيعالجها دكتور حسن كبرت شويه وبقت تتكلم وتتصرف زي الاطفال الصغيرين وتوالت احداث المسلسل كل ده انا كاتبه في الحقيقه علشان امهد واقدم للكلام اللي جاي انت عارف ان الجنين في رحم امه بيحس وبيستقبل رسائل كتير من العالم الخارجي بيوصله حنان أمه ومشاعرها بيحس هي متضايقة ولا فرحانة بيعرف هي متطمنة ولا قلقينة بيوصله هي بتحبه ولا لأ قبل وجوده ولا رفضاه عاوزاه ولا جيه غلطة هو بيحس ويستقبل كل ده بطرق كتير جدا أبسطها الهرمونات اللي بيفرزها جسم الأم في حالتها النفسية المختلفة وبتوصل للجنين من خلال المشيمة يعني حتى جوه الرحم ممكن الجنين يحس بالحب والعطف والقبول والأمان او يحس بالكره والجفاء والرفض والتهديد ده مش كلام فلسفي ولا أسطوري ده كلام علمي عليه آلاف الأبحاث والدلائل الحديثة المهم تصور بقى لو حد حصل له صدمة نفسية بأي شكل من اللي وصفناهم وكل ما عقله يحاول يرجع لآخر مرحلة عمرية حس فيها بأمان ما يلاقيش ولا حتى في الرحم هو جنين عارف هيعمل إيه؟ عارف إيه القرار اللي عقله هياخده بشكل غير واعي طبعا وينفزه قرار في منتهى الصعوبة والأسوة قرار أنه ينفصل عن العالم يخاصم الحياة يقفل على نفسه أبواب نفسه هو مش هينتحر او يموت نفسه لا هو هيعمل حاجة أصعب هو هيعيش ميت هيبقى زيه زي أي نبات أو جماد لا يأكل ولا يشرب ولا يتكلم تشيله من هنا وتحطه هنا ما يتحكمش في أعصاب وعضلات جسمه ولا حتى في دخوله الحمام لو سبت واقف هيفضل واقف لو خلته قاعد هيفضل قاعد أنت قدام شخص قرر يفارق الحياة وهو عيش. بيسمه ده في الطب النفسي كاتتونيا. وهي كلمة من أصل لاتيني معناها جثة. بني آدم قرر يتحول لجثة علشان ده الوضع الوحيد اللي بيحس فيه بالأمان. وضع الخروج من الحياة بكل سخفتها وضروتها ومخاوفها. هو مش بس بيغيب بوعيه زي حالات الهستيريا والإنشقاق. لا ده كمان بيغيب عن العالم بجسمه ومشعره وبأحسيسه. الكاتتونيا هي أصعب مرحلة من المراحل اللي ممكن يوصل لها أي مريض نفسي. وعلاجها أصعب منها. وفهمها والوصول اللي المختلفة من مريض لمريض أصعب وأصعب. في جلسة مع إحدى مريضات الكاتتونيا بعد علاجها، قالت المريضة للمعالج بتاعها الإيطالي سلفانو أريتي أنه من ضمن أسباب مرضها بعدم الحركة والانفصال عن العالم هو شعورها بالزنب لأنها كانت متصورة ان أي حركة هتعملها ولو بسيطة هتلخبط موازين الكون كله كلام شكله غريب لكن في الحقيقة المريضة دي وصلها طول عمرها ان كل أفعالها غلط وكل كلامها بيعمل مشاكل وكل تصرفاتها بتلخبط الدنيا اللي حواليها وصلوا لها شعور عميق وصاحق بالزنب على كل حاجة لدرجة انها حست ان وجودها نفسه يدعو للشعور بالزنب فكرر عقلها الباطن انه يشل هذا الوجود ويوقف نشاطه ويمنعه من عمل كل شيء واي شيء علشان ما تغلطش وما تتعرضش للعقاب وما تحسش بالزنب الكتتونيا هي انعدام الحياة النفسية بحسن عن لحظة امان واحدة فيها الكاتتانيا هي قرار بوقف الوجود من شدة الألم والخوف الكاتتانيا هي أعمق درجة من درجات الموت النفس لو ليكم أصحاب قربوا منهم وحبوهم واستقبلوا حبهم احفروا ذكرياتكم الحلوة معاهم في كل خلية فيكم لو ليكم أهل اعودوا معاهم واسمعوهم وكلموهم سمحوهم وعذروهم احدنوهم وحصوا بحضنهم وانتوا بتربوا أولادكم خلوا فيه بينكم وبينهم لحظات حلوة كتير موقف طيبة فيها قبول وفرحة ورحمة علشان في وقت من الأوقات لحظة أمان واحدة ممكن تكون هي حاقة الصد ضد صدمة نفسية مفجأة مواقف طيب بسيط ممكن يكون هو درع الحماية قصد هجوم المرض النفسي وشرسته حضن دافي صغير ممكن يكون هو مكانك الاخير عند اختفاء كل الأماكن كلمة حلوة نظرة قرب ابتسامة رضا ممكن تكون هي الملجأ والملاز والمنقذ وقت طفان النفس العنيف غمض عينك حسهم افتكرهم استرجعهم وامسكهم بذاكرتك وما تفرضش فيهم أبدا ولو قليلين او مش موجودين الحق اعملهم وعيشهم واستمتع بيهم واحتفظ بيهم جواك يمكن يكونوا هم الفرصه الاخيره قبل الرجوع النفسي للخلف الفصل الثامن انا البحر حكايتنا مع الميه حكايه غريبة جدا اول علاقه لينا مع الميه كانت في الرحم لما كان كل واحد فينا غرقان في السائل الأمنيوسي وعامل زي السمكة اللي عايشة في البحر. حالة جميلة من المتعة والهدوء والدفع. الأكل والشرب بيوصل لغاية عندك. حتى الأكسجن مش بتبزل أي مجهود علشان تحصل عليه. قمة الأمان والاطمئنان والرفاهية. ملك متوج على عرش الرحم. مفيش خوف، مفيش ألم، مفيش مسئولية. جنة كاملة بكل مواصفاتها وتفاصلها. لغاية ما ييجي اليوم الموعود وتتزلزل الأرض من تحتك وتنهار السما من فوقك وتنفجر شلالات المية من كل ناحية وتنقبض عليك جدران الرحم بكل أسوأ علشان تطردك من جنتك زي ما أبوك آدم اضطرد من جنته بالزبط وتنزل على الأرض ويبدأ الخوف والألم والمسئولية زي ما قلنا قبل كده كتير من الأمراض النفسية يمكن تفسرها من وجهة نظر معينة على انها رجوع للخلف Regression في تاريخ تطورنا ونمونا النفسي لغاية آخر لحظة كنا فيها في أمان وتوازن نفسي ومن أصعب الأمراض دي مرض الفصام اللي المريض بيرجع فيه لغاية المرحلة الفمية من نموه النفسي ليه بتبدأ من الولادة حتى سن سنتين واللي كان فيها بيهلوس ويتخيل حاجات مش موجودة يسلي بها نفسه في غياب أمه في مرضى قليلين جدا بيرجعوا أكتر شوية لغاية الرحم وتصيبهم حالة نفسية وجسدية نادرة ياخدوا فيها وضع الجنين علشان ده الوضع والوقت والمكان الوحيد اللي كان فيه أمان بالنسبة ليه فيه ظاهرة شهيرة جدا في بعض المرضى النفسيين اللي عندهم أمراض زي الفصام والهوس وهي إنهم بيحبوا المية ويبقوا عاوزين يشربوا مية كتير جدا للدرجة ان بعضهم بيحصلوا مشاكل عضوية بسبب زيادة نسبة المية في الجسم اللي هو تسمم المية ورغم ان في تفسيرات كتير للظاهرة دي لكن من أهم تفسيراتها النفسية هي رغبة المرضى دول في الاتصال بالمية والغوص فيها زي ما كانوا زمان في الرحم السؤال بقى هو إحنا فاكرين حياتنا في الرحم؟ هو عقلنا لسه محتفظ بذكرياتنا في بطون أمهاتنا؟ هي قدرات ذاكرتنا تقدر توصل للدرجة دي؟ والإجابة بكل وضوحه مباشرة نعم، أيوان، فعلا، جدا في علم نفسي شهير اسمه ستانسلفجراف عمل مجموعة هائلة من الأبحاث والتجارب على كتير من الناس في سبعينيات وتمانينيات القرن الماضي وما زال لغاية باستخدام طريقة معينة يخليهم بيها يغيبوا عن الوعي شوية ويدخلوا في حالة من الهلاوس وما يشبه الأحلام والرؤى ويسألهم لما يفوقوا هم شافوا إيه أو حسوا بإيه ويخليهم يسجلوا أو يرسموا اللي شافوا كتير جدا من الناس كانوا بيوصفوا إحساسهم بأنهم كانوا زي السمكة في البحر وبعضهم وصف بشكل تفصيلي إحساسه جوى مكان مغلق مليان مية. وبعضهم رسم بوضوح شديد رحم مقفول في فتحة صغيرة داخل منها نور. بعض الناس كمان وصف شعورهم بالاختناء او بالضغط الشديد حواليهم أو بالزهق والضيق. جروف بيفسر ده بأننا كلنا عندنا على مستوى ما من مستويات وعينا مخزون هائل من ذكريات وجودنا في الرحم ورغبة دائمة في العودة ليه. والذكريات دي مش بس موجودة في زاكرتنا المخية لا دي موجودة في جسمنا وخليانا فيما يعرف حديثا باسم الزاكرة الخلوية او ذكريات الخلية وان الزاكرة دي موجود فيها كل الخبرات اللي مرينا بيها في الرحم اللي بعدها ممكن يكون جيد وجميل وممتع وبعدها ممكن يكون صعب وسيء نتيجة رسال نفسية بتوصل للجنين من الام اللي مش عايزاك انت جيت غلطة يريد تنزل او تغيرات كيميائية بتحصل في الدم الواصل لي من خلالها مع تغير حالتها النفسية او العضوية مش بس كده ده الكلام ده بيفسر حاجات كتير تاني عمرك حلمت او تعرف حد حلم بالبحر؟ شفت في المنام قبل كده او حد حكيلك انه شاف نفسه او حد تاني بيعوم او بيغرق؟ بتحب او تعرف حد بيحب ينام في وضع الجنين؟ كل ده ليه نفس التفسير ونابع من نفس المصدر الداخلي اللي محتفظ بكل سانية وكل تفصيلة من مرحلة هامة جدا في وجودك مرحلة حياة الجنين اللي كنت بتعوم فيها في بحر الرحم بأمواجه ومده وجزره المرحلة دي بتكون الولادة بالنسبة لها بمثابة النهاية نهاية الجنة والمتعة والنعيم علشان كده في نظرية كاملة في علم النفس اسمها نظرية صدمة الولادة في كمان حلم شهير بيتقرر عند بعض الناس بنسميه حلم نهاية العالم بيكون فيه العالم بينتهي وبيتدمر ساعة زلزال، ساعة ميا من كل ناحية غرق الناس والمباني، ساعة رياح وعواصف ومطر أحد تفسيرات الحلم ده هو إن وصف تفصيلي للحظة الولادة اللي انهار فيها عالم الجنين وانتهت فيها حياة الرحم في علماء بيفسروا رغبة بعض الناس في الموت بإنها أحد صور رغبتهم الأعمق في العودة للرحم المكان المقفول المظلم اللي ما كانش فيه غير السكون والهدوء والفراغ لكن طبعا دي صوره مريضه جدا تستدعي العلاج النفسي المكثف في ناس كمان بتقول ان مجرد النوم هو استعاده لذكريات السبات العميق داخل الرحم وأنا شخصيا شايف ان الحضن هو البديل اليومي الطبيعي المتاح لاسترجاع مشاعر حضن الرحم واضح ان الموضوع كبير جدا بس مش معناه على الإطلاق ان اللي بيحب البحر والمية يبقى عاوز يرجع او ينقص أو ان الحنين للرحم ده شيء مرضي او مستهجن بالعكس دي حاجة طبيعية موجودة عند كل الناس في أحد مستويات وعيهم وممكن تكون دافع للحركة وطاقة للنطج وأرضية متجددة للحياة طيب إيه بقى؟ بص يا سيدي إحنا في رحلة بدأناها مختارين أو مضطرين أو الاتنين رحلة بدأناها في الجنة جنة آدم وبنسعى في حياتنا أننا نرجع عليها تاني بالعمل والمشقة والصبر بالمعاملة الحسنة والأخلاق الطيبة والقرب الحقيقي من نفسنا ومن الناس ومن ربنا بعض الناس عاوزة تستسهل وتوصل بسرعة من خلال طرق مختصرة تبعد فيها عن الناس وتكرههم وتحكم عليهم وتسيق معاملتهم تحت الدعاءات فرغة وتبعد عن نفسها وتحقر من شأنها وتتفنن في ذلها بمسميات مغلوطة وتتصور ان ده بيقربها من ربنا مع إنه في الحقيقة مش بيقربنا من أي حاجة فيه صورة مصغرة للرحلة دي بدأناها في الرحم وجوانا رغبة دائمة للعودة لي بعض الناس برضو عاوزة تستسهل وتوصل بسرعة من غير خوف من غير قلم من غير مسئولية مرة بالمرض النفسي مرة بالرغبة في الموت مرة بالهروب من الناس لكن ده في الآخر مش بيوصل لأي حاجة البحر حلو وجميل ومغري لكن علشان تعوم مهم تبزل شوية مجهود ومعافرة وكفاح ساعاتها تمشي عكس الطيار ساعاتها تقف في وش الموج ساعاتها تقوم بكل قوتك الاستسلام للغرق سهل بس رحلة الحياة مليانة شرف بعد ما تخلص الفصل ده عاوزك تشوف فيلم جرافتي وتركز في المشهد المبدع اللي بتظهر فيه بطلة الفيلم في وضع الجنين داخل مركبتها الفضائية بعد ما انتهت بيها جميع المحاولات وداقت بيها كل السبل لكنها بعد دقايق تقرر انها ما تستسلمش وانها تقبل صعوبة الحياة وتتجاوز ألم الفقد وتغامر وتجازف وتقتحم الخطر وتنزل على الأرض وتخطو خطواتها الأولى نحو الحياة على شاطئ البحر وكأنها لسه بتتعلم المشي بكل إرادة وإسرار وشجاعة قم بقى اشرب شوية مية وكأنك بتشرب للمرة الأولى حس بيها استطعمها واكتشف معايا ان المية مش زي ما كانوا بيعلمونا في المدرسة ملهاش طعم ولا لون ولا ريحة المية على رأي دكتور مصطفى محمود ليها طعم الحياة يلا هنا ودلوقت جدد علاقتك بالمية جدد علاقتك بالحياة